باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين بصلوات صاحب الغبطة والقداسة الباب المعظم الانبا الشنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافه الحبر الجليل الانبا دوماديوس مطران كرسي الجيزة وتحت رعاية وإشراف الأب المحبوب القمص مين ظريف يصر كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بالزولة الحمراء أن تقدم شفتان تقطران شهدا عن قصه حياه ابونا ابس خيرون الانطوني بعد أن قدمت اروع انتاجها لقصص القديسين القديسه ميراي والقديسه ايلاريا والقديس يوحنا القصير والان بابوله والقديسان بينما ونهر العطاية الاطيار ولكن هذا وبرنامج تأملات من الأعماق وهو حوار مع من البابا والمزيع اللامع عاطف كامل تفخر أن تقدم أحدث إنتاجها المواليد عن قصة حياة أيوب البار وأيضاً حياه القديس العظيم الانبا امون السائح انتاج المنتج الاستاذ ثروت فكر عبيد رؤيه دراميه واخراج سالم ابراهيم بطوله الفنان فريد <تصفيق> تأخرت تاخرت <أبيه> قوي يا رب يقوم بالسلامة يا عدرة وادو اللي بيت تيجي مش مهم بس هتقوم بالسلامة يا رب يا عدرة ما تقلقش كده مقدس عبدو ان شاء الله ربنا حيقومها لك بالسلامة يا خويا يا حليم يا خويا الدية طولت قوي معها جوه كانها أول مرة طولت فيها ربنا يبارك في عيالك ويقومها لك بالسلامة ويدي لك ولد زين يصلب ظهرك يا اخويا ولد ولا بنت المهم بس هي تقوم لي بالسلامة بقولك اليومين دول صيام الست العدرة اطلبها كده وهي مش هتسيبها ابدا إن شاء الله يا عدرة أو مالي بالسلامة يا رب ألف مبروك يا مقدس عبده واد ولا بيت واد زي الأمر جاي في يومين صيام يوم وكلهم بركة هتسميه إيه يا مقدس هسميه لبيب لبيب عبد موار بسم الاب والابن والروح القدس يمنحنا حياتنا الله اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ياتي ملاكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اغذنا كفافنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا بسم صل عليك يا رب ربنا يحميك يا بني وحافظ عليك ويبقى عندك الشيطان هو أنت دايما كده دايما قاعد لوحدك واللي بيتطميني عليك أني لما حس بغيابك أشوفك ألاقيك قاعد بتصلي ربنا وفدينا إلهنا يسوع المسيح تعال يا لبيب تعال أعود هنا حاضر يا حاضر واحنا ليه أغناء يا احنا مش أغنياء يا لبيب يا ابني بس الحمد لله الحاله ميسوره والبركه في جاره القطني اللي ابوك بيشتغل فيها ومن قوله جدك نوار لا انت مش فاهماني ياما يا انا اقصد ليه ربنا خلقنا أغنياء وخلق ناس تانية فقراء على الرغم من انه هو نفسه لما جه على الارض اختار انه يكون فقير اصل هو ربنا يعني ما اعرفش ده سؤال صعب قوي يا ابني لكن انت عرفت الكلام ده منين عندنا في تراست الفرير بيدونا في آخر حصه مادة ديانة والأستاذ كان بيحكي لنا النهارده عن ميلاد السيد المسيح اللي تولد في مزوعة بقر وكان فائدة ولم يكن له أي ناس ندرأسه يعني ما كانش له مكان يمكي وده رب المات نقوم احنا يا عبيد ونعيش في الخار ده كله ما هيبنا بوك ما بيبخلش على الفقراء المحتاجين بيديهم من الخير اللي ربنا ادهون يبقى نقصه حاجة واحدة يبقى كل اللي عنده يتبع المسيح مش المسيح قال كده للرجل الغني خلاص لما تكبر يبقى انت اعمل كده ايوه لازم اعمل كده صغير ولكن جوا قلبي شيء تملي حلم كبير بحلم اكون ملك ربي اعيش معوج ناحيتي اعيش وقلب مسلم لي روحي وعقلي ملك إدي اعيش وقلب مسلم لي روحي وعقلي ملك إدي صغير ولكن ترسم من صغير ولكن جوى قلبي ريشة بترسم من النعني الإنسان يفضل يشتغل ويتعب في جمع المال ويتوفي مشاكل الحياة وينسى حياته الأباتي ينسى هو موجود على الأرض ليه؟ يعني شغلة خطيرة يا أستاذ؟ لا الشغل مش خطيئ لو كان الإنسان حاطت ربنا قدامه طول الوقت في تصرفاته وفي عمله وحتى في صرف المال اللي جامعه ده لكن ده لو ما حصلش يبقى كل أشغال الإنسان في الخطيئ لأن العالم كله وضع في الشرير يلا يا أولاد حصة الدين خلصت اتفضل وروحه العالم كله وضع في الشرير؟ إيه يا لبيب؟ أنت مش هتروح؟ لبيب يا لبيب أيوة أستاذ أنت إيه سرحان في إيه؟ مش هتروح؟ هروح عن إذنك أستاذ العالم كله وضع في الشغير واغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخل فيه. ربنا يبارك فيك يا لبيب يا يامني ويحافظ عليك من زمان وانت صغير كنت على طول بتقعد لوحدك وتصلي لك المجد والقوة والمجد الى الابد امين بسم الله لبيبي يا ابني ايوه يابا تعالى تعالى ازيك يا ابني عامل ايه نشكر ربنا يابا نشكر ربنا بس بس انت بس صلي ده انا يا ابني اللي محتاج صلواتك ربنا هيكون معاك على طول انا انا مستاهلش الكلام ده يابا ده انا ضعيف وخاطئ خاطي قوي وماليش اي لازمة ابدا ده في قديسين يابا كلهم بركة وربنا قال عنهم ان العالم مش مستحق ليهم العالم ما يستحقش ان هم يدفوه برجليهم وتقول لي يابا ان انت محتاج لصلاة انا ياه yeah. أيام وسنين كتير عادة ولاحظة كل ما بيبص على الاولاد وشوفهم قدامه عمالين يكبروا يوم ورا يوم العمر هيفوت والوحل عيكبر والساعة الأخيرة عالرابط خلاص ما تقولش بكلام ده ربنا يخليك لينا وطول لنا في عمرك وتفرح بالعيال كلهم يا رب الله قوليلي أمالي الولاد فينا أنا مش شايفهم يعني هما داخلوا ينام والأبيب نام ولا قعد بيصلي زي عوايده أكيد قاعد بيصلي هو دايما على كده قبل ما ينام وأول ما يصحى لازم يصلي ويشكر ربنا الودي غريب خالص غريب قوي على طول قاعد لوحده مش بيجي يقعد معنا ربنا معاه ويحافظ عليه. طب أقولك إيه روح أنت خلينام عشان بكرة الصبح بدرها نصحى الروح الأرض عشان معصول القرن حاضرها خلينام تصبح على خير وانت من أهله صباح الخير يا لبيب انت صحيتي يا حبيبي اشكرك يا رب اشكرك عن نعمة الكبيرة اللي انت مدهان لبيب لبيب انت نايم ولا صاحي يا ابني لا لا يا انا صح. صح طب يلا يا ابني عشان تروح مع ابوك الارض يلا اه اه يا نفسك روح مع ابوك الارض نفسك ما انت كل يوم مع ابوك في الارض انا بتكلم عن ابوك السماوي نفسي روح مع أرض كنعان ربنا يديك مشتهى قلبك يلا يلا عشان ما تتأخرش حاضر حاضر يا. هويني يا يسوع أويني خدني من إيدي واديني عايز يدخل كنعان أنا داخل كنعان ما لك يا بابا عاوز تقول حاجة؟ لا مش ابني مش عارف اقولك ايه يا ابني بس يعني الحياة انا زعلان منك ليه بس ده انا مقدرش على زعلك ابدا يا ابني انت طول النهار قعد لوحدك انا يا بكون مبسوط لما اعود لوحدي وصل. مش انت دايما يا بابا اللي كنت تقولي ان ربنا احسن من اي حد تاني ايوه يا ابني بس احنا ابوك وامك واخواتك وكلام معنا يعني ما فوش حاجة غلط انا يا ابا لوحدي عشان اتعلم فضلت السكوت والصمت ها وليه يعني يا؟ السكوت أحسن عشان الإنسان لما يتكلم كتير بيغلط كتير وفي الحالة دي يبقى السكوت أحسن من الكلام أشكرك يا رب أشكرك لأنك حننت علي وخلصت الدراسة بتاعتي وحصلت على البكالوريا أشكرك أشكرك لأن عمرك عمرك ما بتنساني رغم كل الخطايا اللي انا بعملها لكن انت يا رب قلبك كل حب وحناد وعطف عمرك ما رفضت اي طلب طلبته مني لا انا حتى من غير ما بطلب يا رب انت بتديني بتديني كل اللي انا عايزه ومحتاجه عملي ما اقدر انسق ابدا كل اللي انت عملته معايا في حياتي عشان كده يا رب نفس اقدم لك نفسي زبيحة حب عشان ارد شوية من الدين. وديني اللي في رقبت ليك نفسي يا رب نفسي حياتي أكون كل تحت أمرك أكون في خدمة اسمك القدوس يقبلني يا رب يقبلني أشكرك يا ستي على اللي عملتي مع ابني لبيب وخليتيه خلص الدراسة لغاية ما بقى محامي قد الدنيا ربنا يكون معاه ده من ساعة ما خلص واشتغل وهو نعمة ربنا بحوطه في كل شغل. كل الناس في الشغل مبسوطين منه خالص مساء الخير تعالى تعالى يا لبيب يا ابني أنت جيت من ت يا ابني من شوية ودخلت صليت وشكرت ربنا مالك يا ابني في حاجة نزع في حاجة حصلت في الشغل مالك يا ابني في ايه حصل اتكلم تصوري يا اما الشغل كان عاوزين اخلف ضميري وازور في مستندات قضية معقولة معقولة يا ابني وانت عملت ايه معايا ما قدرتش اخلف ضميري رفضت وما قدرتش اكتب غير الحقيقة ربنا يغبارك فيك يا ابني لبيب اسمع اللي هقولك عليه يا ابني هو في يوم من الايام تخلف ضميرك أنا صحيح بأحلم أن أشوفك في يوم من الأيام مستشار كبير قوي قد الدنيا هو وزير في حكومة مصر بس ما يكونش على حساب ربنا أبداً وأنا ونسك أن ربنا يا ابني أحقق حلم وشوفك أحسن واحد في الدنيا صباح الخير يا أستاذ لبيب صباح الفل إيه يا لبيب بنت دايماً كده في إيه أنا عملت حاجة أنت ما بتعملش أي حاجة غير شغلك وبس أمال فيه إيه يا جدع مش عارف على طول مهتم بشغلك شغلك وبتدي له اهتمام غير المطلوب كلنا بنشتغل وبنعمل اللي علينا بس مش كده بص يا جدع الشغل ده عباره عن وزن ربنا ادهلنا عشان نعملها كويس ولو انا ما عملتهاش صح هتحاسب عنها ومش هكون انسان امين على اي وزن تانية ممكن ربنا يدهاني وربنا ما بيضعفش وزناته غير للانسان الامين ويقول له كده كنت امينا في القليل فاقيمك على حياتنا دي كلها عبار عن ايه ما هي وزنه لازم الانسان يتاجر ويربح بيها يربح ملكوت السماوات ما يكونش قدامه اي حاجه تانية غير ملكوت السماوات ما يكونش شاغل باله بأي هدف تاني غير ربنا يسوع المسيح دايما بتغلبني بكلامك الحلو ده يلا يلا يلا روح شو شغلك يلا صباح الخير صباح النور امال الفين الاخ لبيب انا مش شايفه ده مش عادته نجمة أخر الأخ الأبيب يا سيدي عنده جلسة في المحكمة وهيروح على طول أنا مش عارف أقولك كيه بس مال في حاجة اتكلم الأخ الأبيب غريب غريب جدا كله تصرفاته غريبة غريبة إزاي يعني بص يا سيدي أول واحد بيجي المكتب وأمين جدا جدا في شغله وتقريبا آخر واحد بيمشي من المكتب معك حق ومش كده أو بس كمان ضعونه متاخر عن تنفيذ أي شغل بيطلب منه وبيخلص شغله اول بقوه ايه بقى واد سايبين اشغالكم وعملين طرقوا اتفضل يا استاذ انت وهو كل واحد على مكتبه موظفين اخر زمن يا مو لبيب يا مو لبيب بل الشربات يا مو لبيب ليه خير ابنك لبيب اتعين في المحاكم المختلطه ودخل الوظيفه الميري يا حبيبي يا ابنك باين حلمك يا حبه هيتحقق ويجي اليوم اللي اشوفك فيه وزير وزير حته واحده يا مقدس ولا اقل منها ابنك متعلم احسن علام كان نفسي شوفيه كده هو وقف مع الخواجات عبنول وبيورطن معامل بالفرنسا الاصلي ابنك يشرف يا ابن لبيب ومستعد اصرف عليه الآخر ميلم عندي عشان اشوفه في مهام حالي يا رب اشوفك يا لبيب اكبر محامي في البلد بقولك وزير ومش اقل من كده يلا يلا بيل الشربات امال لبيب فين عد علينا جيب صاحبه عشان يحضروا قداس الحد في الكنيسه والمجدون الله دائما. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين إنجيل هذا الصباح يا حبائي بيكلمنا عن العيش الدائمة مع الله وازاي الإنسان يسيب كل حاجة عشان يعيش مع ربنا ويقدم حياته ذبيحه حب لأن سبق أن السيد المسيح قدم حياته كلها على عض الصليب، ومات على شنة وقام في تالت يوم من بين الأموات، وصعد إلى السماوات. هي دي الحياة مع ربنا، حياة جميلة. إذا كان واحنا هنا في كنيسة الملاك بالمنصورة، وقاعدين بنحضر القداس بنحس بجمال وحلاوة العشرة مع ربنا. ما بالكم واحنا في السماء. لأن الملكوت يا حبائي نفسي يا رب هو مكان كرسي نفسي الله يحبه وقدم لك حياتي زبيحة حب ليك انت مشتاق يا رب مشتاق للعيش معك بتقول على حاجة يا لبيب ها؟ ومكان لا القديسين لا اللي جهدوا في حياتهم من أجل أن يصلوا إلى ملكوت السماوات واللي حيمسك في إيد ربنا ويكمل للآخر حيوصل للملكوت وهناك حيشوف ما لم تراه عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر ما اعددته يا رب لمحب اسمك القدوس ولالهنا كل مجد وكرامه من الآن وإلى الأبد أمين نقرأ بقى في الكتاب المقدس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 أو مرأة أو أولادا من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان اضعافا كثيرة وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية تقصدي يا رب تقصدي بتعمل إيه تحت الشجرة هنا يا لبيب؟ بتفرج على السماء شايف السحابة اللي هناك دي؟ ايوه شايفة في يوم من الايام رب المجد هيجي على سحابه زي دي علشان ياخد ولاده شايف شايف كمان يا نجيب الشمس دي اللي احنا مش قادرين نبصلها دي ايوه منور الدنيا كلها ما بالك بقى بنور ربنا يا نجيب يا ما نفسي اقرب منه اكتر واعيش له هو وبس زي الرهبان يعني حياتهم حياه جميله كلها للسيد المسيح ما فيهاش تفكير في العالم ومشاغلوا وهمونا ناس سابوا العالم ورموا ورا ظهرهم ومشيوا للمسيح بس تفتكر ممكن ربنا يقبلني في الطريق ده نجيب. وليه لا يا لبيب ربنا سيدر واسع قوي وحناي وعارف قدي احنا بنحبه وعايزين هو وبس بتقصه ديه يعني انت كمان بتفكر في الرهبانه يا سلام يعني انت بس اللي عايز تعيش مع السيد المسيح ما تتصورش انا مبسوط قد ايه باللي انت بتقوله تضحك يا <ليه جدا> جبا؟ بلحك على اتنين عايزين يبقى رهبان ومرحوش الدير ولا مرة بلي كده ولا حتى ظروب ممكن تكون دي الزيارة الأولى لكن قلبي بيقول لي إنه مش هرجع من هناك تاني انا قريت كتاب عن البرية الشرقية وقدسيها وحسيت من الكتاب ده ان ربنا بينديني للعشرة معاك وهو بس الصبح بمشيئة ربنا هنبقى انا وانت على باب الانبت مساوس مطران ضد اهلي <متحدث> يا رب حنن قلب سيدنا الانبت مساوس وخليه دينا جواب تسكين من يفتو لطلب, لطلب الرهبانة يا رب اتفضل يا أخي لبيب انت والأخ نجيب سيدنا مستنيكم جو ألف شكر يا ابونا ألف شكر سلام يا سيدنا حللني ربنا يحللك يا ابني عدو إزيكم يا أولاد عاملين ايه نشكر ربنا يا سيدنا نشكر ربنا أنا عرفت انكم جيتوا علشان تاخدوا جواب تسكيا علشان عايزين ايوه أيوة سيدنا وياريتني يا أفتك ما تحرمناش من البركة الكبيرة دي وتساعدنا وتدينا الجواب لدير الأنبى انطونيوس وش يعني دير الأنبى أنتونيوس؟ لأنه سيدنا بعيد عن العمران وأهل العالم وده هيساعدنا في الحياة مع ربنا ما أنتو ممكن تعيشوا مع ربنا وأنتو هنا لكن الرهبانة يا أولاد مش حاجة سهلة زي ما انتم متخيلين ولو عايزين تشتغلوا احنا عندنا هنا في الأسقفية شغل كتير وبنات المسيح هنا كتير يعني ممكن نشغالكم ونجوزكم كمان بس هيدي احنا مش عايزين نتجوز وقال عايزين حاجة من العالم يعني انتم مصرين طب صلي وربنا يا انا مش مصدق ان سيدنا وافق وادانا جواب انا كمان انا كمان يا جدع مش مصدق معقول يا رب سيدنا سيدنا هرد ودينا جواب التزكيه يزكينا عشان عشان نبقى رهبان يا يا رب يا نفسي نفسي في يوم أبقى. لا يوم ايه ده كتير قوي انا نفسي نفسي الاقي نفسي دلوقتي جوا دير وما فيش حاجة تفصلني عليك يا رب انت يا رب انت انا انا رب أنا, انا اخترتك اخترتك يا رب ارشدني للطريق الصحفة اللي امشي فيه واكمل للاخر وعلمني يا رب علمني يا رب ان اقول دايما لتكن لا ارادتي بل ارادتك انت يا صالح ماشي يا ابني خلاص تتسبنا وتمشي يا ابني أرجوك يا ابني أرجوك أحب على يدك يا ابني ما تسبنش يما بلاش كده خلاص بقى خلاص يا خلاص يا يما الحمام نفسها تطير نفسها توصل للسماء وما ينفعش تفضل ما ينفعش تفضل جوه القفص على طول أنا حاسة أن المخنوة بلازماطية لازم الحمامه دي تخرج من القفص وتفرج جلحتها وتطير لفوق أنا فعلا أحمل زيها أنا مخنوق كان نفسي من زمان أقدر ربنا وطير وطير معي لفوق ودلوقتي ودلوقتي جات الساعة اللي لازم فيها أحر حر مفيش حاجة خانقاني لازم يوم وانت يوم انت مش كان لفسك أبقى حاجة كبيرة هو في أكبر من إن أكون راهب طب الزمة أبقى وزير بيخدم ملك أرضي ولا أبقى راهب بيخدم الملك السماوي سلام يا يوم. سلام يا يوم. أبو سلام على خواتي سلام سافر على جمل ده مشوار ده ريه الأنبان طول ستويل بس بس منتهى الراحة راحة راحت ايه ده احنا سافرنا على مصر ومن مصر ركبنا قطر لغاية بوش ومن بوش قدينا ركبين جمال عشان نوصل لغاية الدير وتقول لي راحة وفي أكثر من كده تعب ما احنا كده كده بنتعب يا جدع. بس أحلى تعب اللي تتعبه عشان توصل للمسيح طعم التعب ده أحلى كتير من تعب الدنيا ومشتهياتها بالمناسبة فاكر القصيدة اللي أنت أوتهايلي قبل كده هاني واحدة أنا جيب اللي أنت كنت بتتكلم فيها عن ترك العالم ومشتهياته قولها تاني نفسي اسمها ودينا بنتسلى في الصفر وإحنا في الصح المرء آفته هوى الدنيا المرء يطغى كلما استغنى إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى فكرت في الدنيا وجدتها فإذا جميع ما بها يبني أنا فرحان وفعز ألامي مش هستسلم وسط دي هفضل رنم وأشكر فضلا أفضل أرنم وأشكر فضلك في حلوة ومرة معايا صديق في حلوة بص يا لبيب يا ابني أنت والأخ نجيب بنعمة ربنا يسوع المسيح وبإرشاد روح القدوس أنتم هتقعدوا معنا هنا شوية في الدير وهنختبركم ولو ربنا سمع انكم تكملوا هتكملوا لكن لو ربنا ما أرادش يبقى ربنا أكيد أكيد يا ابني أنت هو لترتيب ثاني لحياتكم ربنا ساعدنا عشان نكمل هنا في الدير بس صليلنا يا اطلبوا ربنا انه يقبلنا عشان نكون بهبان لخدمة اسمه القدوس ربنا قادر يا ابني ربنا قادر انه ينور طريقكم ويفتح عينيكم عشان تشوفوا طريق النعمة اللي اخترتوا لنفسكم يلا يا ابني يلا انت وهو عشان تستلموا الشغل بتاعكم هنا جوا الدير حاضر حاضر يا ابو شكرك يا رب شكرك لانك قبلتني انا الطعيف الخاطئ شكرك سعيد. سعيد. سلام يا ابونا شنوط السلام والنعمة يا ابونا صليب ايه يا ابونا مالك واقف كده وبتبص على البوابة ليه بص يا ابونا صليب شايف الأخ من ساعة مجيه الدير وبدأ الخدمة بتاعته على البوابة وكل الناس اللي بيجوا ياخدوا بركة الدير بتكلموا معاه وكمان بتكلموا على كل الحاجات الكويسة اللي بيعملها معاه. طيب وبيعمل ايه يا ابونا معاه بيعابلهم هو فرحان ومبسوط ووشه بيتحك تقولش طفل صغير ما يعرفش يكره اي حد وبيقدم لهم كمان كل اللي هم عايزينه وانا كمان دايما بشوفه قاعد على البوابه وبيستقبل الناس وبيكلمهم عن بركه الدير عن بركه القديسين وشفاعه القديسين وخصوصا القديس الانطونيوس صاحب الدير اللي احنا فيه ده بص يا بونا احنا لازم نقدم جواب تسكيه لرئيس الدير ان يرسم الأخ لبيب والاخ نجيب رهبان فعلا يا ابونا معاك حق وانا كمان موافق طب يلا نشوف بقيت الرهبان موافقين ولا لا يلا بينا. يلا بينا يعني عايزين تبقى رهبان أيوة عايزين ببركة صلواتك يا سيدنا يا سيدنا دول قد فتره الاختبار هنا في الدير وكل الاباء الرهبان بيشهدولهم بالطاعة والمحب استنى انت بس يا ابونا قلتول انتم منين من منصورة يا سيد لا ده انتو تروح تتنزع وباجع على كبر تلخى الحياة على طول هنا صعبة وانتم عدمكم طري ما تنفعوش مع السعيدة اللي هنا أبس إيدك يا سيدنا ما تحرماش من المشتهى قلبي لو كنا قصلنا في أي حاجة أثناء فترة الاختبار قددنا يا سيدنا لكن ما تطردناش من النعيم اللي احنا فيه ده أرجوك يا سيد عشان خاطر والأنبان طلس صحب المكان قبل دولد ليك وقالت اسمكم انا اقول لك انا خلاص انا اقول انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا وبكرة بزن المسيح الموافق 17 نوفمبر سنة 1941 هترسموا الاثنين نجيب باسم ماكسيموس ولبيب باسم أبونا دوماديوس ومعهم كمان خمسة من الرهبان هم ابونا فام وابونا بطرس وابونا إسرائيل وابونا تودروس وابونا سيوفيليس وابونا يوستوس ربنا يكمل جهادهم بسلام أشكرك يا رب اشكرك على النعمة العظيمه دي انا انا ما استاهلش يا رب ما استاهلش ان راهب ويكون اسمي على اسم القديس دوماديوس كمان أنا, انا انا كفايه علي يا رب ان أكون معاهم واتعلم منهم انا ما استاهلش اكون زيهم ولا واحد منهم انا انا ما يا رب انا ما استاهل مين انا يا رب عشان ابقى راهب وانا ما اسواش اي حاجه اشكرك أشكرك يا رب أشكرك لا لأن هذا هو باب الرب وفيه دخل الأبرار علمني يا رب إزاي اعيش ليك أنت ومعاك أنت علمني يا رب إزاي اعيش حياة الانحلال من الكل عشان أرتبط بيك أنت لوحدك واعيش ليك كل حياتي علمني يا رب وما تسيبنيش لوحدي امسك بايدي يا رب وخليني امشي في طريقك لغايه اخر يوم في حياتي لانه لك القوه والمجد الى الابد آمين. وقال الرب لابراهيم اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن ارض ابيك الى الارض التي اريك اياها يا بني ان اقبلت لخدمه الرب الاله فاثبت على البر والتقوى وأعد نفسك للتجربة الواحد يا بنا ما قدرش يصدق اللي عيشوفه ده مالك يا بونا قاعد شوف حاجات غريبة وليه لا يا بون بس ابونا دو مديوس ما عارفش أنا ليه اللي بيعمله في نفسه ده مالك يا بونا دو بيعمل ليه يعني من ساعة ما ترسم راهب وهو سلك في طريق الفجر الاختياري والتجرد من كل شيء. ابونا دو مديوس من أول لما جيه الدير وكان طالب رهبنا وكان يسمى الأخ لبيه وهو سلك نفس الطريق ديه وكان مختار نفسه كمان المرء إعفته هوى الدنيا المرء يضغى كل استغنى إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى فكرت في الدنيا وجدتها فإذا جميع ما بها يغنى أنا كل ما أشوف الراجل ده احس ان انا صغير جوا وقدام شيخ كبير كله حكمة وموعظه ربنا ينفعنا بصلاته ربنا معاه ومعانا يا ولدي ويحفظ علينا من حروب عدو الخير صلي لي يا بونا صلاه العذراء والقديسين معك يا بوني سلام سلام يا بونا دومادس نشكر الله على رسمتك كاهن على مزبح الانطونيوس السلام والنعم يا جدع انا بستاهلش النعم العظيمة دي بس سيدنا بقى هو اللي قصار اعملي يا جدا اعمليه طب بص بقى انا عايزك تاخد اعترافاتي انا يا جدا ايو عايزك تبقى قابل اعتراف بالزن ما يصح ده انا خوك في الرهبانة ومشوف لك حد عيدي اللي تعترف على يده يا بوني يستس ده, ده انت راجل بركة بركة كبيرة مش هعترف غير على ايدك انت شوف بقى يا سيد صباح الخير يا بوني الرهب صباح الخير يا ولدي شو بقى يا بني انا اسم سعيد جاي هنا انا ومراتي وقصدونكم في خدم. بس احنا مش مسحي ومالو يا ولدي خير تحت امرك يا ولدي مراتي كان عندها الم فصيح في صدره وبعد ما عملنا التحليل اكتشفنا ان عندها سرطان في السدي يا رب يسوع المسيح رب نيش فيه يا ولدي <تصفيق> أنا تعبنا قوي يا بونا ومش عارف أعمل إيه أوه. لينا جران مسحيين شاروا علينا اننا نيجي الدير هنا ناخد بركة ونخلي الرهبان صلولي إيه إيه ربنا يشفيني ربنا يتدخل يا بنتي ربنا يتدخل وتمم شفاك طيب تعالوا أنا هجاعدكم مع راهب كل بركه وصلاة زينة ومليح تعالوا يلا يلا بينا شوف يا بونا دوماديوس الناس دي قصداك في خير والستة الطائبة دي تعبانة جوي عندها تعب شديد عندها ورم يا بونا طيب وقايبها لنا لي يا جدع ما تروح لدكتور هو فيه دكتور أحسن من ربنا يا بونا صلي له وهي تخف يا بونا أنت،, انت عايزة عايزه ايه عايز خف يا بونا وانت يا جدع. عايزك تصلي لها يا عشان تخف طيب طيب انا هشام بالزيت ده ده زيت متجمع من اناديل الدير وربنا المسك بايده يا رب يسوع المسيح يا من فتح عين المولود اعمى وشفا الابرس اشفى الست دي ببركه اصحاب هذا الزيت امين يلا يلا يا جدع. خد مراتك وامشي طب مش هتصليلها يا أبونا أمال أنا كنت بعمل دي الوقت يا جاد امشي امشي يا أبونا أبونا دوماديوس أنت روحت فين يا أبونا خد يا أبونا سعيد أنا مش حاسة بأي قلم معاول يعني أنت بقيت كويسة أنا بقيت كويسة جدا يا سعيد بقيت كويسة جدا المجد ليك يا رب المجد ليك ياه يا أبونا من كم سنة جيت عشان لك على رسامة الكاهن ودلوقتي جيت عشان ابارك لك عشان بقيت جمس وبقيت أبونا بسخرون بعد من أبونا دوماديوس بس زمه يا جده أنا ما استاهلش أي حاجة بس ربنا صدره واسع قوي وحنين وده دايما دايما هو يعطف عليا واحنا احنا من نستحقش النعمه العظيمة دي شايف يا ابونا الأيام عدت إزاي وبقيت جمس بص بص يا جده سيبك بقى من الكلام ده وخلينا في المهم في بعض الأباء الرهبان اللي اشتكولي منك يا ابونا أي اشتكولي منك يا ابونا يسطس عشان أنت ما بتس ما بتهتمش بسخاتك ما فهمش يا ابونا بسخيرون فيها إيه يعني لما تخب بطنية تنام عليها في قليتك في أيام الشتة دي ما... ما.. ما.. أنت بدل ما تنام على الأرض ومن غير غطة كمان يكفكر نفسك لسه عاي ويعني أنت يا ابونا بسخيرون اللي بتنام على بطنية ما أنت نومتك كلها على الأرض يعني سكت اه انت عرفت مني يا نشكر الله أبونا بسخرون أبونا بسخرون ايه؟ ايه يا جدع في ايه؟ في عيلة برا عايزة تقابلك ليه؟ معهم واحدة عليها روح نجس وعايزينك تخرجوا منها يا ابونا وجاي... وجايب لك، جايلا الضعيف أنا ما عرفش أعمل حاجة ما، ما عندكم الأنب أنطنيوس بنفسه وادهاله في الكنيسة الأسرية يلا يلا يا جدع يلا يلا سندوها بالراحة وهتوها وراي على كنيسة الأنب أنطني يلا تفضلوا بشويش يا جماعة عليها امشوا بيها بالراحة اهو احنا خلاص قربنا نوصل ابونا بسخرون تخرجت من قليتك ليه؟ <تصفيق> <تصفيق> ما تسألش يا جدع كمل طريقة كمل يلا جماعة يلا نمشي لا لا ملاش بسخرون ملاش <تصفيق> <باش عزيبة. تصفيق> بسخرون ملاش <تصفيق> بسخرون جيت على الارض تحت رجلين ابونا بسخرون <تصفيق> لا. لا ابونا بسخرون واقف ساكت ليه؟ <تصفيق> مين اللي لك بس انه وقف ساكا؟ امال هي بتفرفت كده ليه؟ ابونا بسخرون خرج من قليته مخصوص عشان الشيطان اللي جواها ده بسم الصليب باسم الصليب انت خفتي؟ ان الروح النجس خرج منها مجكرا. مجكرا مش واخد بالي على ايه خرج الشيطان منها يا ابونا ايه يا يلا يلا جد عن يلا يلا خضوه يلا, يلا شوف يا بونا بسخريون <تصفيق> تحت أمرك يا سيدنا بنعمة ربنا يا المسيح انت هتسافر تخدم في القدس <تصفيق> انا الغلبان يا سيدنا اخدم في أرض المسيح <تصفيق> يا يا بونا وهتخدم كمان في كنسة القيامة وكنيس قريحة وفي بحر الشريعة جهز نفسك للسفر يا بونا ربنا يبركك ويحافظ عليك معايا في رحلتي وانا مسافر قلبك ربي هو رفيقي مهما بعدت ومهما سافرت بل ايدك حضن طريقي مهما بعت مهما سافرت بل ايدك حبنا طريقي معايا في رحلتي وانا مسافر مش مصدق يا رب انا مش مصدق ان احنا دلوقتي في الاماكن اللي انت عشت فيها يا رب معقول يا رب يعني انا الضعيف الخاطئ تسمح لي نخدم في الاماكن المقدسه دي الاماكن اللي انت بنفسك عشت فيها يا رب مع امك امك الطاهره الست العذراء مريم يا يسوع أنا, أنا, انا حاسس انك جنبي حاسس حاسس بنفسك في المكان حاسس انك.. حاسس.. حاسس ان انت واقف جنبي بشحمك ولحمك يا رب ما انا واقف في المكان اللي انت هتصلابتي فيه على عود الصليب وفي الحته الحتة اللي هناك دي انت اتدفنت في القبر المقدس ومن نفس المكان ده قمت.. قمت من الاموات وسعدت للسماء كل دي بارك يا رب كل دي بارك الدهاني انا مستحاجة دي كله الحمد لله على وصولك بالسلامة يا ابونا بسخلون ربنا يخليكم ويحافظ عليكم يا الواحد كان مشتاق أنه يزوروا الأماكن المقدسة دي احكي الله يا ابونا عن اللي حصل هناك في القدس اللي شفته هناك ما تحكيش دي حاجة ملهاش أي وصف خدنا بركة ربنا يسوع المسيح نفسه وغركة النور المقدس اللي بيظهر كل سنة من القابر المقدس يا.. يا ابونا ما اقول الكلام ده واكتر من كده يا جدع اكتر, أكتر من كده بكتير رب... ربنا يديك يا اولاد وتشوفوا الكلام ده بنفسكو رب... ربنا يديك ربي وحبيبي يسوع المسيح ابن الله خيب انا, ما... أنا مستقاش يا رب ان اكون امين للدير دي مسؤوليه كبيره اوي يا رب عليها انا ما استحقش ابدا وماقدرش على المسؤوليه دي قويني يا رب قويني على تحمل المسؤوليه علمني ازاي اخدم الكل اكون خدم ليهم يا رب تحت رجلك كلهم علمني ازاي يا رب اكون امين على حياتي عشان اكون امين على ابائي هنا في الدير انت يا رب معين وسند للضعيف اللي هو يا أنا رب انا, أنا ضعيف دبر دب يا رب امور حياتي وقويني عشان ابقى كويس ابقى حد كويس وانت تبقى مبسوط منه اسندني لي وسامحني سامحني يا رب وقابلني ليك من عندك القوه من عندك التعزيه الهنا وفادينا لكل المجد أمين امين امين, أمين. تتصور يا بونا مينة كنت بعترف عند أبونا بسخريون وبعد الاعتراف لقيته عمل معايا تصرفات غريب غريبة؟ إزاي يعني يا بونا؟ بعد الاعتراف وبعد ما اداني الحل قام واقف على حاله وخدني في حضنه وقعد يطبطب علي ويبكي ويطلب من ربنا إنه يسامحني لي كل خطاياي ايوه يا بونا أبونا بسخريون عامل زي الطير اللي بيحاول يلم فراخه حواليه ويغطيهم بجنحاته ويحميهم من أي حاجة ممكن تضره الواحد كل مرة بيتعلم منه حاجات كتير معاك حق يا بونا ده عامل زي نبع المية مش ممكن يخلص أبدا ده علشان الروح القدس ومحبة ربنا يسوع المسيح ساكنة جواه يلا يلا يا بونا نروح نقعد معاه ونتعلم منه يلا يا بونا يلا يا ابونا يا ابونا نعم يا ابو في ايه؟ أنا أنا اسمي عاطف من كنيسة مرجرجس بالجيوشي أهلل وسهلا بيك يا ابونا في الدير خير في انا أنا أنا هنا في خلوة وجي أبونا المسؤول عن بيت الخلوة لنا إن أبونا بسخريون موجود في قصر الدير تعبان شوية ومستنى العربية لها توديه للدير في بوش فقلنا نروح ناخد بركته قبل ما يسافر وروحنا فعلا وقعدنا معاه قوسنا قدير وطلبنا صلواته وفجأة كده النور انقطع فبصيت على ابونا بسخاريوني ليه تهلا من النور بتحاوت حوالين راسه اسمه الصليم ما اقول اللي انت بتقوله ده يا ابني انا خفت اقوله على ان شفته ده يا ابونا كويس ان انت ما بتلوش وقال كان هيزعن منك قوي ربنا ينفعنا بصلواته ربنا ينفعنا بصلواته انت عارف طبعا يا ابونا إن رئيس الدير القمس السناسيوس الأنطونيو سيدنا البابا رسم أسقف عام كان راجل جدع احنا... احنا مش هنعوضه أبدا آه. وكل رغبان دير الأنب أنطونيوز بعتوا تسكيب توقعاتهم لقدسة البابا شنوده بيعلنوا فيها رغبتهم عن إنك أنت تكون رئيس الدير يا بون آه. آه. رئيس رئيس لدير مين يا جدع ديرنا يا بون دير الأنب انت أن... أنت بتهزر يا جدع بزي ما أنت بتهزر وهو سيدنا البابا هيسمع كلامك ما اللي انت ما تعرفوش يا ابونا بسخرون ان سيدنا البابا وافق رب رب يسوع المسيح ابن الله الحي اشكرك يا رب اشكرك انك اتفلنت علي ومش نسيني وانا مستهلش كل ده علمني يا رب ازاي اكون امين لغاية الموت من كم سنة كنت امين الدير والنهاردة تختارني عشان اكون رئيس للدير مين انا يا رب عشان عشان أكون في المكان ده أنا وما سواش أي حاجة أبدا أنا مش كويس وحش أنت عرفني وانا غريب عنك يا رب ده قالوا يقلوا في الدير كل الاباء احسن مني بكتير معقول يا رب أقول لك الرئيس لدير مرة واحدة ودير الآن بنتوني صاب الرهبان كمان أشكرك يا رب أشكرك على محبيتك أنا, أنا خلاص أجمد قلبي وهتكل عليك وأنت يا رب قد السفينة لكل المجد من الآن وإلى الأبد امين مين أنا لوحدي لو انت ربي مش معايا انا حطام واضل الريح امسك يميني جوايا اسند معايا سفينه عمري مشيها وانا سلم أمري وصلها الحد المرسى انت يا ربي عزي وفخري سلام يا بونا الرئيس أه أه أه أه, أه, أه, أه, أه, أه. شايف يا بونا من ساعة رئيس للدير وهو كده الرئاسة ملهاش مكان في حياته ايوه صحيح تحس انه راهب عادي جدا ويمكن اقل من اي راهب كمان شايف شايف يا مونة شايف بيعمل ايه بيشتغل بنفسه في الدير ومش كأنه رئيس الدير قبل هو على طول كده عايش كأنه غريب في المكان ده ونفسه يوصل للمكان بتاعه والحاجة الغريبة كمان انه عضوا في المجمع المقدس في كنيستنا القطية لكن رغم ده كله لما بيجي وياخد صورة للمجمع المقدس تلاقيه واقف في الآخر وبعيد جدا ونفسه ما يتصورش نفسي أبونا أعرف هو كان بيفكر في إيه ساعتها ها <تصفيق> ما لك يا جدعي أنت هو لو تتكلموا فيه شغلين نفسكم ليه بابونا الريس <تصفيق> أنا ساعتها كنت بفكر إزاي أنا الحقير الخاطئ أقف وسط وسط الجمع الكبير ده من الأسقفة والمطارنة والبابا، البابا سيدنا بلاك نفسه أنا مستقلش، مستقلش حتى إن أعدّي من جنبهم مش إن أقف معاهم يلا، يلا يا جدعي أنت وهو كل واحد يروح لشغل يلا يلا حلنا يا أبونا الرئيس وسامحنا. يلا ربينا حريك يلا يلا ربينا معاكم ربينا نسمحنا يلا يلا سامحني يا ابونا ريس سامحني انا وغلط وغلطتك لما عليت صوتي عليك واتكلمت بصوت عالي وزعلتك ارجوك ارجوك سامح خلاص خلاص انت بت... ما بت... ما تعيطش خد خد المنديل ده مسحنيك. <تصفيق> من مين قال لك ان انا زعلت منك يا جدع انا ما زعلتش منك مقال... انا ما بعرفش ازهقك وبعدين انت يا جدا ما كنتش هتفك فيي انا امال هتفك في مين يعني سمحني يا ابونا الرئيس انا غلطت من على غلطتي وطلب منك انك تسمحني خلاص خلاص, خلاص بي يا جدا انا مسامك يلا يلا روح, روح اشكرك اشكرك يا ابونا الرئيس اشكرك على محبتك الكبيرة لواحد. زي جدا خلاص, يعني... خلاص خلاص انت, انت, انت فاضي ولا ايه خلاص يلا روح روح الست العذرة والأم بانطنيوس يكونوا معاك يلا يلا كفان يا يا ابو ناريس انت بتزرع في بستان الدير بنفسك <تصفيق> وما يا جدع وماله. لما باخد برك بركة العمل وبعدين الأم بانطنيوس كان عايش هنا عايش, عايش في فردوس أرضي لازم نعمل كده زي عشان عشان نفرح قلبه ويكون مبسوط يا جدع ومش بس كده يا ابونا الرئيس مش قادرين ننسى أبداً الأماكن اللي تبانت تحت إشرافك اللي بيقعد فيها كل الزيرين للدير وبالذات في عيد الأنبى وطنس وباقي كدسين الدير ودي عادت بالفايدة الكبيرة على الدير بالهدوء التام وجو القداسة والبرقة أثناء الصلاة داخل الدير بس بس بلاي بس يا جدع كفايا الكلام الكبير ده يلا يلا يلا يلا روح صف شغلك يلا <تصفيق> انت بركة كبيرة قوي يا ابونا الريس وانا مش ممكن امشي واسيبك فاكر يا ابونا الريس بعد انياحت ابونا يسطس ربنا نيح روحه ابونا يسطس يا سلام ده العمود منور في الكنيسة كالحبيبي الحبيبي خالص واخويا في الرهبنة ده انا كنت بتعلم منه كان كان بيحكي لي على على كل حاجة كان بي كان بيعتني عندي يا جدع فاكر يا ابونا الرئيس لما ظهر لك في رؤية وقال لك ابني طفوس في الدير وأنا هبعت لك اللي يهتم بالموضوع ده ايوه يا جدع فاكر وبن وبنعمه ربنا تفوصت بنا وتحققت رؤيه ابونا يسطس أنا انا نحكي ونسيب شغلنا يلا يلا امشي انت بص بقى يا جدع انت وهو محصول البلح ده بتاع الدير هيتوزع تلت للرهبان وتلت للعربان وتلت للغربان ها خلي الكل ياكل وانبسط يا ربنا يبارك اشكرك يا رب يسوع المسيح اشكرك انا انا صحتي مش حلوه خالص مش قادر عشان كده هنرسم أبونا شنودة أسقف هنا في الدير باسم الأنبياستوس بطلب منك ساعده ساعده في قدارة شؤون الدير وابعد عنه مكايد عدو الخير أنا فرحان فرحان بي فرحان أنك بعتلناك هذا عشان يكمل ويقود ويقود ديرك برهبانه الغليبة <تصفيق> أنا خلاص أنا خلاص هروح اتعالج وهجيلك بقى هجيلك عطشان يا رب الحضن المرض عمال بيزيد والوجع طعمه, طعمه حلو حلو حلو مدام مدام أنت معاه يا رب لكل المجد من الآن وإلى الأبد، امين عطشان لحضنك كرويني، أنا قلبي مستني تجيني. نظرة لشخصك هي كفاياتش في جراحي تدويني. أنا عطشان يا ربي أنا. انا عطشان يا ربي انا انا عطشان ارويني انا عطشان ارويني عطشان لحضنك ارويني انا قلبي مستني تجيني عطشاً لحضنك يرويني انا قلبي مستني تجيني الحمد لله على سلامتك يا بونا الرئيس الحمد لله إنك رجعتنا بالسلامة بعد رحلة العلاج الطويلة دي وديك رجعت تاني تنور ديرك يا بونا بص يا جدع عاوزك يا أمبا يسطس تاخدني الكنيسة نفس ودعي الكنيسة وكل القدسية خلاص اللحظة الأخيرة قربت قربت خلاص حاضر حاضر يا بون، حاضر أدينا حطناك على الكرسي المتحرك يا بون الرئيس وحنزورك الكنيسة <تصفيق> وديني عند جسد القديس الأنبى يوساب الأباح حاضر! حاضر يا بونا الرئيس هو ليه أبونا الرئيس؟ أول ما وصل عند جسد القديس الأنبى يوساب بيحرق بقوا بالشكل ده ده ده ده كأنا حاجة يلا يا بونا الرئيس عشان تتناول لا ما خلاص! خلاص يا جدا! خلاص يا أبونا الأنبى يوساب نويلني خلاص بسم الصلاة وكانت الست العذراء موجودة كمان يا جدع هناك <تصفيق> دليك يا صل صليلني يا ابونا الرئيس صليلنا وصل لاولادك الرهبان في الدير <تصفيق> يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي كلمة الآيب حافظ على ديرك واجعل فيه النهضة كويسه لا تبارك اسمك القدوس بهم حافظ على أولادك وأجعل لهم الاخره الصالحة والحياة الرهبانية الحقيقية. أنت عارف عارف أحوال الرهبنة وتجارب الرهبنة سبتهم فيها ويكونوا قدر الأجيال اللي جاية. يا أدي جميلة وممتعه العشره مع القديسين. أنا بنتنيس. السلام عليك يا انطونيوس خلي بالك خلي بالك وحاول اهداك خلي بالك وحاول اهداك في الدير انكسرت قيودك انسى الالم خلاص يا قلبي يا طائر حزين انكسرت قيودك انسى الالم طير لفوق وفرد جناحك مين اللي يقضر يرجعك حزين طير لفوق ويفرد جناحك مين اللي يقدر يرجعك حزين مين اللي يقدر يرجعك حزين مين اللي يقدر يرجعك صلواته تكون معنا امين عاملونا معا ميشيل منير جيهان فيرس بدري سعد ماجد مجدي ايهاب ادور وسام الهجان ألفرد عزت سامح فتح منير شحات بيتر محييي شاري حسني ابراهيم القصص سريال سعيد مكيم مينا الدفشي منير توادروس كلمات والحان الترانيم والاداء الصوتي للمرنم جون لبيب هندسة صوتية مهندس طارق هدهود تم التسجيل والمكساج بوحده الدال رؤية درامية وإخراج سالم إبراهيم صلوا دائما من أجلنا